فصل في الدعوات التي يقرأ صباحا كل يوم يقرأ هذا اللهم إنك سلط علينا عدواً بصيرا يرانا من حيث لا نراه اللهم فآيز منا كما آيزته من رحمتك وقنته منا كما قنته من رحمتك وأبعد بيننا وبينه كما أبعد بينه وبين جنتك إنك على كل شيء كثير قعد السبع عشر مرات يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويهيد له, له على كل شيء قدير قعده سبع مرات يقول اللهم أجرنا من النار بيعرفك يا مجير وأدحنا الجنة مع المقربين من قرأ هذا في كل صباح ومساء يرزقه الله العلم والفهم اللهم إننا نسألك يا من له الجود والكرم، ويا من بفضله يسعد الأمة، ويا من هو كاشف الطغي والألم، ويا من له بيت الحرم، ويا من خلق اللوحة، ويا من خلق اللوحة والقلم، ويا من يرزق العرب والعجم، ويا من قابل التوكت الندم، اشرح لي صدري وفهمني تأويل القرآن العظيم، ورزقني عيما نافعا. وأكرمني بالفهم والحفظ يا حي يا قيوم هذا الجلال ولكوم برحمتك يا الرحمن الرحيمين هذا الدعاء يقرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مالك رقاب للعوالم أجمعين لا إله إلا أن تسلحانك إني كنت من ظالمين ربي أدركي برحمتك يا الرحمن الرحيمين ونجني من الغمين يا منجي المؤمنين وفرج خمي يا مفرج المكوبين إذا قرأ هذا صباحا لا يضره شيء إلى المساء وكذا مساء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد آله وسحبه وسلم يا عدتي عند شهدتي ويا غوفي عند كربتي ويا حارسي عند مصيبتي ويا حافظي عند بليتي وصلي على محمد وعلى جميع الأمبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين يقرأ كل صباح ثلاثة مرات بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الجوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله رب ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت أن ترب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاض بكل شيء نعيما الله عم يعمل بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أن تآخذ من هاصيتها إن ربي على صراط المستقيم وكذا بعد الصبح يقرأ هذا سبع مرات حسب الله لا إله إلا هو عليه توكلته وهو رب العرش العظيم وكذا بعد الصبح اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا وفي الآخرة من قرأ هذا الدعاء بعد الصبح خمسة وعشرين مرة سبعة أيام ينال الراتح يا مالك الملك يا عي يا قيوم يا ذا الجلال والإبناء هذا كده يقرأ بعد الصباح الله من ياسالك خير هذا الصباح وخير المساء وخير القطاء وخير القدر وخير اللحظه وخير السفر وخير الدنيا وخير الآخرة وخير ما جرى به قد وعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القطاء وشر القدر وشر اللحظه السفري وشر السفره وشر الرجاء وشر الآخرة وشر ما جره به القدم